وانا نقطع سؤال اخير يا شيخ اه يعني من المعلوم عندنا انه لا يجوز الخروج على الامير الظالم ما دام مسلما وان ارتد فانا نخرج عليه ان اذا كان في نفسه مفسد نفسه نفسه اكبر ولكن يا شيخنا هل هذا بمعنى ان يجب علينا ان نمذح ان نمذح حكام المسلمين من المغرب وان نذكرهم بالخير مع كونهم لا يمنعون عن عبادة القبور وبناء الأضريحة ولا يمنعون عمل سحر بل الساحر يعتبر عاملا مثل الصانع والزارع والتاجر أو غير هذا من الأعمال العادية وهم يحكمون بقوانين في جميع الأمور وفنكرات قريبة من العلمانية هل مع كونهم هذا ينبغي للمسلم أن يمدحهم عم إذا كانوا يخرون عبادة القبور هم مش يكون يخرون السحارة يخرون ما هو مشترك ليس مسلمين انا قررت شركه مسلمين كانوا يرضون بالشركه يرضون بالات الصبور يرضون بالسحب حره ليش ليش من كان مسلمين الظلم بهؤلاء وكذوب ولا يرضى بالله لكن ليه يفعل معاق اللي يدور الشركه هذا هو واللي يعتبر ظالم ولازم يخرج عليه ذا ضافي فكافي اذا خرج مع القدره يا وجد يا وجد مدينه وكذا الكفر فريح واضح. أنا فيه واضح هذا الشفي ودي بديل حسن فلا باس نعم لكن هناك يعني بعض الناس يعني يعني يدعون الى خروج على هؤلاء الحكام يعني يعني يقول يعني يقول ليس هناك مفسده اكبر من الشرك والردة فلا بد ان نقاتلهم لو فيه مفسده كبيره فانه من لم اي لا بس اذا الى وجه البديل المسلم كان كفر صريح واضح زي واضح ما في كتاب السنه ولا لبس فيه هو اذا البديل المسلم هو اذا القدره لا بس الذي يسمع يقول الا ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان ولا لا بدهن كفن اللي يصا له ما ما شوف ولا ما فيه ولا بدهن بواح لا واضح ناشك كتابي ولا عندكم ما في برهان ديل واضح في كتاب السنه ووجد البديل المشلب الذي يحل محله وهو وجد القدره اذا وجدت القدره خمسه كذا فرغالي ما اذا لم يكن كل ذلك يعني ما اذا كن القدره قدر يصبر يصبر والله على السطات لكن اذا ما عندنا بديل مشلب ويدي بداله كافه المساعده افود علي ابودي واذا لم في القدره لا يمكنه الوصول للوسع وكذلك يا ابودي تاكد ان كفر واضح ده هو واضح مكبس و يعني ما دامنا عندنا القرافه هل يعني دخيلنا ان نسكت فيهم لا نقول شيء لا نقول خير ولا نقول شر اي لا بس سكوتنا على, على الاطلاق يعني انا بيبين للناس الى الى الى الصدر يبين الناس او عليه من الظلام لا بس امم لا انطرت مع هذا نفسنا ها ونام و... يا شيخ